قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتقدتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والبصير